اصعب كتير من جرحينا قادرين نسارينا يا يا من قادرين اصعب كتير من وجرحنا من جرحي ناس وناس ما قلبهم غير الاغلى ناس في ناس كرامه غجرهم نلاقيهم وناس ما يكره قلبهم في الاغلى ناس يا صبر قلبي على جرح قلب باللي افتكرتو اغلى حبايب لا عشان سقيتو من حبك كاس هو من جرحني انه مشاهل وبكى قلبي وانا عليه انا جرحي اني نفسي اقوله لما خان كان عذبهني انا جرحني انه منه كنت ليه عمري كله سبني سبني ضايع سيبني بسال ذنبي ايه عم الكلاله سيبني تايه سيبني ضايع سيبني بسال قلبي على Sahityu, menchubi kaść, menchubi kaść, menchubi kaść, menchubi kaść, menchubi kaść, menchubi kaść, menchubi kaść, menchubi kaść,